الله الله. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء إِنَّ الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ مِن مَّاءٍ فأحيى به الأرض بعد نوتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نسوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثير يسمع آيات الله تدلى عليه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 وما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمي صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربهم ترجعون ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الضيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تستمع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يكنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم لِلَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَيُحَرِّمُ الْفَحْشَ وَيَهْدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْعَزِيزِ الْقَيِّمِ ذَلِكَ هُدَى الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَاسْتَجَابَ الَّذِينَ أن آمَنُوا لِرَبِّهِمْ وَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَعِلْمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فل يَحكُمون وَقَلَقَ اللههُ السَّمواتِ وَالْأَررضَ بِالحَِّ وَِتُ يذاَا كلُلُّ نَحْسِم بِمَا كَشَبَتْ وَمُ لا يُقْنَمون أَذَ رَأيتَ مَ نِتَقَذَ إلَ هَمهَوَ وَوَلنَّ واللهَّهُ علىى إِلمِ وَخَتَمَ على سَمْرِي وَقَلبِ وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وَجَعَلَ على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلثنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حِجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبْ آبَاءَنَا إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المغطلون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا إنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كثروا أفلم تكن آياتي تبنى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما وَإِذَا قِيلَ اِنْوَعِدِ اللَّهُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا لا فِيهَا قُلْتُم مَّا لَنَا نَرَىٰ مُنْذِرَ السَّاعَةِ إِنْ نُّظِرَ ظن إِلَّا ظَنًّا وَمَا رَأَيْنَا بِهِ مُسْتَيْقِنًا وَبَدَا لَهُم سَيَأْتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله مذوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يشتعتبون فلله الحمد رب الزباوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيع الكتاب من الله العزيز الحكيم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 أو أثار من علم إن كنتم صادقين ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستهيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه الغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا وإذا تتنا عليهم آياتنا بجنات قال, قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي الله شيئا هو أعلم بما تبيضون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 وهي وشاهد شاهد وشاهد شاهيد ان بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النذير كفروا للذين امنوا لو كان خير ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفت قدين ومن قبله كتابه سائما ورحمة وهذا كتاب صدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا ومشرى للمحسنين إن الذين قالوا الله ثم استقاموا فلا قوض عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته وَحَمْدُهُ وَفَاضَ لَهُ 30 سَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَخْلَصْنِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الذي كانوا وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِ لِي أَنْ تُخْرِجَا وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمْ يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَهُمْ يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا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 واذكر أخا عالي إذ أنذر قومه من أحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلبه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم, إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إنكم من الصادقين قال إنما العيب الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن إني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتي قالوا هذا عارض منطرنا بل هو أمس عجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمرت النشن بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا ما ذاكلهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أثكمناهم في ما انسكنكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وآله وَنَسْفَعُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا مِنْهُ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لعلهم فَلَوْلَا نَصْرَبُوا الَّذِينَ ادَّخَلُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَلَنُولُّوا عَنْهُمْ بَل ضَلُّوا عنهم وَذَلِكَ إِقْصَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ نَذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا يُنذِرُ بَعْدَ مُوسَى مصدقاً, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طريق يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجبكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس من في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون فاصبرك ما صبرون العزل من الرسل ولا تستعهل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من فهل يهلكوا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 وهو الحق من ربه كفر عنهم سيئاتهم وأصبح بالهم ذَلِكَ بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا حق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتوا الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلوا فشب الوثاق فإما, فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله ننتصر منهم ولكن يبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يؤمن سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله دمر الله عليه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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعاب والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قرية كالتي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زفن مالكي والدمع انواء مثل جنة نذير التي يعلى المتقون فيها انهار من ماء غير آسر وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير عُمْرِ اللَّذَّتِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْعَمُوا مِنْ عَذْرٍ يُطْبَا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَأْكَلٌ مِنَ الرَّزْقِ كَمَنْ وَاقِدٌ فِيهَا كَمَنْ وَاقِدٌ فِي النَّارِ, النار وَسُقُوا فقطع أمعاءهم ومنهم أن يستمع إليك حتى إذا طرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرابها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلمون والسغف لذنبك والسغف لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبه رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن من الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنه الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على مِن بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوب مرض أن لن يخرج الله أضعانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم باسم ما هم ولا تعريفهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنمن ونت حتى نعلم المجانين منكم والصابرين ونبل واخباركم ان الذي كفر وقذو عن سبيل الله وشاء تبين وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن تبطلوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنْ وَتَلْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ أَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعْلٌ وإن تؤمنوا وتتقوا يحتيكم أجورة وَلَا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحتيكم تبخلوا ويخرج أضانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الزقراء وإن تتولوا يستمذر قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم